어 oh. فال بهم ضرام ملك بوليم المثل بالينضرام نجل عبد المطلب سيد العار جند موهود جل برده من الذهب جند موهود جل من الذهب يا هل واصف بالواصف ما لا مثيل يا هل ما لا مثيل اللي ليه يوي الريشيه الريشيه ويجي بزمام وجدا بهل بطل اخذ بزمام وجدا بهل بطل عن يدينا حو على الموقف همان نوخله دجعل الباب عقال نوخله دجعل الباب عقال خاف زين بتختشل و تخيل خف زين ابن خهوب بن ويتان امرحس بن خهوب ويتا أمر بن, بن ويتان علي وجاسم من يركب عمته واحد وواحد يروح وردتان واحد وواحد يروح وردتان اي يد الحور بلا چفيل حيات الحورة تقوم بلا چفيل حسن شار على العميل شار حسن شار على العميل شبل حذر قمرها شبها العجيل روح لاختك شوفها الحراش تريد روح لاختك شوفها الحراش تريد التيهو متمتفل لمر الجليل التيهو متمتفل لمر الجليل يوم اللي يوم اللي يوم اللي يا اللي ديو من لا شيء اه هاي شيء اه واي يا وفاضل الصن المايبوج يا فاضل الصن المايبوج درت عيونك يا زلج بالقبوط جايينوا لجهض معار وحي خوج جايينوا لجهض معار ما يشيل الرمح والسف الصجيل ما يشيل الرمح والسف الصجيل من العهد ما رضت لما انخذت من العهد جابها وجدها ما يمشي الأساد طلعت من الباب بالعز والوعاد طلعت من الباب بالعز والوعاد قاد هو دجهاش بالحام الدخيل قاد هو دجهاش بالحام الدخيل زمام انشدني من سرى اخذ زمام انشدني من سرى ان يني للذ ابو فضل برى على وجاسم حفه وعلى الميسره على وجاسم حفه وعلى الميسره من هواشم كلهم مسلمان الجبيل من هواشم كلهم فهاد جوق جردا حفهاد جس يوق جّدا لاسغباح لمزّدا ب من حربهاش والحدا ب من حرب هوات والحدا خافنا جتها تعثر خاف وتمين تعثر خاف وتمين